إن لدينا ذا لو وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كتيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا كما أرسلنا ذا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا